أنا من تقص الدنيا من مجد؟ أنا من أنا, من من أنا, من أنا من سطرت للدنيا أساطرا حميدة. أنا من أنا من, من تقص الدنيا من مجد؟ أنا من أنا من للدنيا حميدة. فلقد خذت غمار الحرب والحرب شديدة. هل عرفت الآن شأني إنني شل العقيدة فلقد خذت غمار الحرب والحرب شديدة هل عرفت الآن شأني إنني شبل العقيدة قدوتي قدوتي صحب رسول الله اربب العوالق قدوتي قدوتي منهم عمير وابن زيد في النزال قدوتي قدوتي صحب رسول الله اربب العوالق قدوتي قدوتي منهم عمير وابن زيد في النزال من الموت بظل السيف من تحت النبال فاسأل الهجاء عني إنني شبل العطيدة من يد الموت بظل السيف من تحت النبال فاسأل الهجاء عني إنني شبل العطيدة. همتِ همتِ فوق الأعالي فوق هامة النجوم بل أنا بل انا سيف يرد الكيد في نحر الخصوم همتِ همتِ فوق الأعالي فوق هامة النجوم بل أنا بل أنا سيف يرد الكيد في نحر الخصوم سوف أعل راية الحق على ثل التخومي إن سألت اليوم عني فأنا شبل العقيدة سوف أعلي راية الحق على كل التخوم إن سألت اليوم عني فأنا شبل العقيدة يا أخي, يا أخي صوت أنين القدس فينا قد أهاب إخوة, إخوة, إخوة بكل قطر يتشكل المصاب يا أخي, يا أخي صوت أنين القدس فينا قد أهاب إخوة, إخوة, إخوة بكل قطر يتشكل المصاب دمعهم بلاث سرى قطرا وسفحا وانسكابا ضع يديك الآن هيا في يدي شبل دمعهم بل الثرى قطرا وسفحا وانسكابا ضع يديك الآن هيا في يدي شبل العقيدة ديننا أمن على الدنيا توفه الجميع إخوتي, إخوتي هلا هل إياب نحوه هلا هل رجوع ديننا, ديننا على الدنيا توخه الجميع إخوتي إخوتي هل لا إياب نحوه هل لا رجوعه إننا بالدين أسدن ولنا الحسم المنيع فاسأل الأكوان نحن أشفال العقيدة بالدين أسد ولنا الحسن المنيع فاسأل الأكوان عنا نحن أشبال العقيدة نحن أشبال العقيدة نحن أشبال العقيدة